سخرها عليهم سبعة ليالي وثمانية أيام من حصوما فترى القوم فيها صرع فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية